الله من اليوم ان شاء الله عز وجل س نبتني مجال السماع صحيح البخاري نأخذ, إيه نأخذ خمسين حديثا نقرأ خمسين حديثا في كل مرة والحقيقة أنا يعني أعرضت زمانا طويلا عن هذا ولكن لما رأيت المسألة استدارت وصارت فوضى ولا عمر لها وبات الإجازات على ودنه والإجازات بالبريد والإجازات فيها مجاملة هو لا يعرف أن يقرأ إسناداً واحداً في صحيح البخاري ويأخذ إجازة بالبخاري وأنا شفت بعض المجالس على اليوتيوب والكلام ده لا يمكن يكون هذا يمت إلى العلم بسبب الأصل في قراءة الكتب وكان هذا من عند السلف أن يضبط تلميذ الكتاب سنداً ومتنى يقرأ الأسماء لأن يضبط الأسماء لا يجري على القياس السماع لا يجري على القياس يحتاج إلى القراءة ويحتاج إلى ضبط كما ضبطان المحدثون في كتبهم فإحنا بقى هنعمل إيه؟ لن نشرح طبعاً بخاري القصد السماع الصحيح بقراءة صحيحة وضبط صحيح وإذا مر بنا شيء يعني يقول لك حدثنا سفيان أقول لك ابن عيين أو أقول لك ابن سفيان ثور حدثنا حمد يقول لك ابن زيد ابن شعف ابن سالم مثلاً يعني, يعني أبين بعض الإيه بعض الأسماء المهملة أو المبهمة أو ده في الإسنال عشان إيه؟ نقرأ الصحية وما فيش طالب علم قديما إلا واستمع الكتب الستة شيخ الإسلامي التانية أقرب مثلا لنا يعني قرأ الصحية ستة مرات ومسهد أحمد مرتين كتب الستة قرأة قرأ عدة مرات أيضا وقرأ صعيد بن حبان وابن خزيمة كان أقرأ على الشيوخ ويدلس وكان يصبر على القراء. فاحنا إن شاء الله مش هنزود يعني عاشوا دخلوا ربع ساعه نقرا من اول الكتاب كتاب العلم من صحيح كتاب بدء الوحي مصير البخاري وهنمشي في كل حديث هو اذا منكم جلدا وان شاء الله يعني المكيفات هتركب خلاص يعني المسجد طال امده الحقيقه وانا اسف لكم ان الاخوه اللي بيشطبوا المسجد انهم يعني هذا التاخير بعد ما المكيفات تيجي ان شاء الله ستحل ايه ستحل الجلسة وأحل السماع فإن شاء الله نهاردة كده هنقرأ شيئا يسيرا نقرأ وخمسين حديثا فقط من كتاب البخاري من أوله أنا أرجو أن لا تخلف أحد منكم عن مجلس السماع وعيد المرة القادمة كل واحد ييجل صحيح البخاري في إيده. ليه؟ لأنه بعد كل مجلس السماع أنت بتكتب كده انتهى المجلس الأول في يوم كذا زي ما كانوا بيعملوا زمان فيهم كذا والقارئ فلان ووصلنا إلى كذا وإذا نبهت على أي معلومة أو أي فائدة من فواد الصحيح إبقى إيه تدونوها ولا تفوتكم أيضا وأنا كمان إيه سأقرأ معكم أتابع أيضا لبركة النظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنا برضو خصيصا برضو غير غسل الجمعة والكاملة اغتسلت اليوم لقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل مالك رحمة الله عليه كان إذا أرادوا منه الفتوى يطلع يفتيهم بلا غسل إنما إذا أرادوا التحديث كان يغتسل صيانة ويعني رفعة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد من أنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم القيمي أنه سمع علقمة بن رقاص من اللي في يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنياك وإنما لكل امرئ ما نواه فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى أَمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَادَرْ إِلَيْهِ السوفيان في هذا الحديث هو ابن عريم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخفرنا مالك عن هشام بن عروة عن عربيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيخصم عني وقد وعيت عنه ما قال يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردي فيخصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا الكلام اللي احنا قلناه من شوية عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام ده من مسنج مين لما أكل الحديد mau عن عائشة عن الحارث؟, ها؟ عن الحارث لا عن عائشة لأن الحارث محكي عنه ليس هو الحقي الحديث أمتى الحديث من مسنج الحارث عندما تقول عن عائشة عن الحارث وده الفرق بين الانساد المؤنن والمعنعن أحنا بنتكلم عنه فيما بعد لكن عن عائشة أن فلانا أو عن أبي رائل أن فلانا فلانا دي مش هو صاحب الحديث إنما صاحب الحديث هو إيه الحاكي له هو عائشة ماشي حفظنا ذكي ابن قال حدثنا الليثو عن عقيل عن ابن شهاب عن هو ابن الزبين عن عائشة أم المؤمنين أنها قال أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصف ثم حُبَّد إليه الخلاء وكان يخضو بغار حراء فيتحنَّث فيه وهو التعبُد الليالي يدوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديدة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال قرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقالق رب قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى غلغ من الجهد ثم أرسلني فقالق رب فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال رب باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علك اقرأ وربك الأكرم فرجع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت حوينب رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسه فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصر الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان مرأة تنصر في الزهرية وكان يكتب الكتابة العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخاً كبيرا قد عمي فقالت له خديدة يابن عمي اسمع من ابن أخي فقال له ورقة يابن يا أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل, بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاد وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصرية قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينها أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعدت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر حمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لساك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأمصد ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشير بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله الله بن الله عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرين وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عبدان هذا اسم عبد الله بن عثمان وإنما قيل له عبدان لأن اسم عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن فهو عبدان عبد الله وعبد الرحمن مم مم حدثنا أبو اليماني الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هيرقلا أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا, وكانوا تجارا بالشأن في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه ومؤمنه لياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أفرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيانا فقلت أنا أفربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوه عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل, عن إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لو لا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا, هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منكم سخطة منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يقدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم قال فكيف كان كتابكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجام ينال مما من ومنال منه قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجماني قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأس رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك وسألتك هل كنتم تتهيونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد, فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أن ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت الله وكذلك الإيمان حين تخالق بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تجرب وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإنهاكم عن عبادة الأوفان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لا تجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به بحية, الذي بعث به بحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقلاء فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إله رب العظيم غوم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك ببعاية الإسلام أسلم فاسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كفر عنده الصصب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشك إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناظوري صاحب إليياء وهي رقلا سقفا سقفا على نصارى الشام يحدث ان هرقلا حين قدم إليياء اصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته فلست انكرنا هياتك قال ابن الناظوري وكان هرقلو حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الامه قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسانة يخبر عن صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أم اختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمصة فلم يرم حمصة حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الرومي في ذكرة له بحمصة ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الرومي هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجبوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم عليه وقال إني قلت مقالة آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأنه رقلا رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهرين كتب كتاب هذا يعني كتاب قصير فيه سبعة أحديث ولا حاجة إن شاء الله المرة القديمة سنقرأ كتاب الإيمان كاملا تمام؟ يعني كل مرة سنقرأ ما ان إن شاء الله بدون يعني شق عليكم وإن كان مجالس السماعة تحتاج إلى صبر مجالس السماعة تكون أكثر من كده بكتير يعني sir <sighs>